مجنونة، انا وقعت في ايدين واحده لالي ايه ده ايه الاوضه العجيبه دي ده ديدي جفولش رمضان الشيخ شي هي ده؟ انت يا ست يا اللي يا ست هالم يا شجره الضرب اللي بتعملي ده في خطر عليكي انا عايز حد يكلمني ايه مالك في ايه صوتك علي كده ليه اسمعي قولي للستي اللي مشغلاكي اني مش حاسكت فكوا ايديا وطلعوني من هنا احصلكو اللي بتعملوه ده ضد القانون قانون <تصفيق> سلام يا القانون الله مش همك القانون ده انتو عصابه بقى يا سلام؟ وانت لسه فاهم كده دلوقتي عصابه وخاطفين ده انا طب ليه اه خاطفين هو يا انسه يا انسه اسمعيني انتي تباين عليك يا عقلة مزاربولة زي الست هلل بتاعدكم انا ببساطة مش الرجل اللي انتو عايزينه قولي الكلام ده لجنابه احنا بننفذ الاوامر وبس انا متأكد انك لما تعرفيني اكتر قلبك حيرق وحدساعديني ايوه انت جواكي هنية بس مش واخد بالك منها ايوة انت ايد دافيه تبلس على شعرك ايوه زي ما بقولك كده محتاجة لراجل يحتويك إيه, ايه ده هو انت عرفت مين قصدي انت ازاي تتجرى وتقولي حاجة زي كده لولا ان في سيستم هنمشي عليه معاك انا كنت علمتك الادب متنكريش انك بتعاني من الوحدة حاولي تديني فرصة اسالك انت اللي محتاج لمساعده ودلوقتي بقى هتاخد الحق. حقنة ايه يا ستي يا ستي انت انا مش الراجل اللي انتو عايزينه الحقنه دي اللي هتعرفنا كل حاجة دي فيها مصل الحقيقة لو بتكتب هنعرف على طول أنا مش محتاج مصل حقيقة لإني بقولها أنا مش اللي انتم بتدوروا عليه ومش واخد الحقنة بس مش واخد الحقنة يلا يا حبيبي ما تحمرقش يا بابا يلا بقى هاي حقن دقائق ومفعول الحقنة هيبتدي وهنعرف بالزبط انت مين انا عملت كده مع عمك غباش من عندي يا راديا ابوك كان محلفني حلفتني ما اقولش لحد انه معايا اوعى تقولوا لحسب بيه انا مش حملي بقى ده ليه كده بس يا عم غباش حرام عليك اهو بابا اختفى واحنا مش عارفين له سكه أوه انا السبب دورت عليه لما فتح والمفيبه لقيتهوش اكيد راح يديها بيد من وراه انت اكيد حد مسلطك عليه يا عم غباش ابدا يا ابو كنت زي تمام واللي بينا عشره طويله آه ليه تعمل فيا كده يا ليه تخلي شكلي وحش قدام الناس آه ده النهار طلع كفايه عياطي يا عمو غباشي خلاص بقى ما تقطعش قلبي لا لا لا مش بسامح نفسي ابدا ابدا آه ده النهار طلع <تصفيق> يا عم خلاص لا احنا هندور عليه وهنلاقيه بطل عياط بقى <تصفيق> مش قادر ابطل عياط حوالي وشي للناس اتساهي <تصفيق> النهار طلع وبعد تسليم البدلة جاه <تصفيق> بقى انت كل ده بتعيط عشان البدله دي 8 هاد ورتبع 10 مرات اتشكريني <تصفيق> <تصفيق> يا عم غباشي ده العشان برضو ايه ده إيه لا إيه لا الدنيا بتلف بيها الدنيا بتلف بيها و دماغي دماغي فيها مرحب حس حسني بلو قولي فين السولجان لو دلتني على مكانه ممكن أرحمك السولجان في البتنجان إن كان أبيض يمكن ينفع في يوم دي سود آه ستيف ستيف انت أملك بتغرش كده ليه مش عارف أنا تعبان آه وبتاع الحقيقة اللي دي تهولي ده خلني أتعب زيادة <تصفيق> طب يلا قول الحقيقة ما تقول الحقيقة أني مش هاسين دبوس هاسين أول مردي دبوس اللي بيت أه حسين رد علي انت يا حسين مايا شوفيولي كده اغمى عليه بجد ولا بيمثل ايه ده يا جنابو ده شكله راح في الكازوزة في الكازوزة ازاي مات لا بس ده جسمه انتلج ونبضه ضعيف قوي لا لا لا لا ما ينفعش يموت دلوقتي لازم اعرف السر الاول كلمي دكتور العيلة بسرعة قبل ما يروح فيها تحت امرك يا جنابو شايف اللي ما شايفه أصنع. فين؟ عربية أخوية حسينة هي واقفة قدام السفارة هي بأكيد تتخطف زي ما توقعت ليه دايما تتوقع الشرط؟ أنا مش عارف مش يمكن تعب ودخل نام في أي قوضة من قوضة السفارة على أساس إنه مسطول مثلاً والله بعد اللي عملوا معها عارف عرفي كل شيء جايز كله من غباشي اللي دار عليه أنا بقول لجرجره ونلطشله نلطشله إزاي بس؟ موظف غلبان وراجل كبير وهو اللي مربيني انا متأكد ان حسين هو اللي ضغط عليه وقال له يخبي علينا انه راح معاه طب واخرة اللوكلوك اللي احنا فيه ده ايه؟ مش عارف مش هنقدر نفاتش السفارة لانها تعتبر اراضي زنجبارية ومناش سلطة عليها يبقى خلينا هنا بقى في العربية نستناوى ونتسلب جيم على البي اس بي جيم ايه دلوقتي عدرة الزابط؟ انت ما بتفكرش في اي حاجة غير الزفت ده احنا في مهمة عمل أنا آسف حسن بيه هحاول أدخل السفاره وانت خليك هنا راقب عربيه حسين واوعى تغفل عنها سلمني البيئة اس لا يا فندم والنبي واحد شرف والله مش هالعب طول ما انا براقب العربيه والله بقولك إيه سلمني الجهاز يا الزابط وفتح عينك كويس إحنا مش بنهرج اللي ضايع ده يبقى اخويا تمام زبطك يا فندم تفضل أقطع دراعي من كان واخده يلعب بيه جو من فضلك عايز اقابل أي مسؤول هنا اتفضل سكرتير السفير موجود جوه تقدر تنتظره في الاستقبال متشاكر قوي وأنا مستني كده أما شوف بقى حكاية البي اس بي اللي واكلت مغ عصام دي أي خدمة أنا سكرتير السفير مين حضرتك؟ أنا حسن دبوس ضابط شرطة مصري وجاي لحضرتك في موضوع شخصي أصدقويا كان موجود هنا في الحفلة بتاعتكم مبارح و ومارجحش البيت ولما دورنا عليه لقينا عربيته برا واحنا بنرجح حيكون أغم عليه او تعب ونام في اي مكان في السفاره خصوصا انه عيان شويه يعني وبيتعالج فانا بقول يعني لو ممكن تدوروا عليه يكون نايم تحت ترابيزه او تحت كنبه كده يعني تحت كنبه للاسف ما عندناش كنب خالص هنا في السفاره خلاص يا سيدي ندور تحت المكاتب في الحمامات بدل ما احنا واقفين بنرغي مع بعض كده هو اخوك اسمه ايه اسمه حسين دبوس حسين بيه دبوس مش معقول يا اهلا يا فندم يا اهلا طب مش تقول من الصبح ده حتى كان فيه معاد بينه وبين جناب السفير وهو قال انه لو جه في اي وقت خليه يدخل لكن ما ظهرش حسين اخويا انا حيقابل السفير بتاعكم ليه؟ بعد اذنك السفير طالبني ثواني ورجعلك تمشي ايه السفارة العجيبة دي؟ حسين ليه جاي قبل السفير؟ انا مش فهم حاجة تنور مصر يا حسين بيه نجلاء هانم ماضي في انتظارك جوه المكتب ودي مين قال لها اني من السفر النهارده مش عارف وصلت لها المعلومه ازاي لكن هي قالت هتستناك ان شاء الله للسنه الجايه اه نجلاء ماضي اكيد جايه تعكنن علي والله حاجه تقرف نجلاء حبيبه قلبي ملكه جمال حياتي ما بقتش باكل من كلامك المعسول ده معسول معسول دي ما متقالتش من ايام حس الرياض هاهاهاها <تصفيق> <تصفيق> انتي جبت الكلام ده منين يا روحي من اللي عذبوني وكانوا هيخلوني انتحر عشان اخلص من العذاب انتي تقصدي مين بالظبط سونيا نحنوح وانت السبب يا حسين مين غيرك مين غيرك اللي بعت الجواب المزور اللي بهدد في نحنوح وعليه امضتي انا عيب قوي لما تقولي كده عيب وبعدين سونيا حنوح دي ست ناعمه ودلوعه جدا هتعذبك ازاي لا لا لا اكيد بتبلغي لا ما ببلغش انا شفت الويل عندها ومفيش حل قدامي غير اني اقتلك اتشاهد على روحك يا حسين يا دبوس <تصفيق> باي باي يا حسين نجلاء خليكي عقله ونزل المسدس اوعي الدوشه ع الزناد اوعي نجلاء نجلاء لا